الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس الرابع والعشرون التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب اسرة احمد لا تنام يوم العطلة طاها يكنس غرفة الجلوس وفاطمة تكنس غرفة النوم وأحمد يغسل الملابس ولطيفة تكوي الملابس والجدة تغسل الأطباق والجد يقرأ القرآن التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد يصلي طاهر الفجر في المسجد طاهر يقرأ القرآن ولا ينام بعد الصلاة انتهت الوحدة